أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مَا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ رَأَى كَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يُرِيكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق